بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر